إلا أخذنا أهلها بالباساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فَأَخَذْنَاهُمْ بِغَتًا فَأَخَذْنَاهُمْ بِغَتًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ